أيها العالم الذي شب جمرا واضرمه وغدا كل شاطئ غابة فيه مظلمة وغدت كل نظرة فيه عمياء معتمة وغدا كل راكض فيه يبدي تجهمه وغدا القدس صفحه لحكايا مترجمة فوق القدس صفحه لحكايا مترجمه لا ترى فوق ارضه غير ذئب وجمجمه صار ما هو وقرود ململمة صار عصابه وقرود ململمه ها هنا جروح مسلم وهنا دمع مسلمه هنا مسلم وهنا دمع مسلمة وترى حول, وترى حول قدسنا مجرما ضم مجرمة وترى الف فكرة في خيال المنظمة آه من خوف أمة من ملاقات شرذمه آه من خوف أمة من ملاقات شردمة أيها العالم الذي لف بالرعب معصمه ليلنا مال نفسه واحتوى الصمت أنجمه ليلنا مال نفسه واحتوى الصمت أنجمه وسؤالي يهزني ما لدنيا لدنياك أين سعدون وخالدون والمتنى وعكرمة أين سعد وخالد والمتنى وعكرمة أين من صافح العلا بالأيادي المكرمة أين من صافح العلا للأياد المكرمة قل لمن مل صبره إنما الصابر مكرمة قل لمن مل صبره إنما الصابر مكرمة كم نفوس ابيته تسلم الامر مرغمه كم نفوس ابيته تسلم الامر مرغمه ربما سار في صفوف منظمه ربما سار قومنا في صفوف منظمه ربما سار قومنا في صفوف منظمه